على غربته قربنا معلقا في المسؤول الذي فشان غربته قربنا معلقا في المسؤول الذي او فشان بما من ثمل قربتي أفي سيو قربتي اسي سيكع وهو قائم التاج فقام ومسرب يستلتي الى راس قربتي قربتي اسي سيكو فقطعها مرسا وحويا بوي بوي ونعنى الوحن سوقه من هذا حرقي أي كل لا صلى الله عليه فقد أعطاه أن سوقه يقف مصري صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح ريال فصعب الهدى وصحيح لغيره لكن وبيه قال حدثنا أحمد بن النصر ليس أبو لي قال محمد بن محمد الفرغي قال حدثنا عبيدة بنت النائب والإله العائشة بنت السعدة بموقاص حربيها أبين سعى بموقاص يفارج أبي دفوره إسعى أن صلى الله عليه وسلم كان رحيم شر المقايين أكيد من فعده حديث جمعه رواه الصاشع مني حديث وصيح لكن جواب عبيد بن سلمة الليلة وحده ما سيحب المقبو ومقبله وحوليان ومقبلة عن أديلا مطابع يعني نقول كذا ولا قارن أديك أنه رح ليه أرى ذلك ولا عن ورخو معذب ابن عزل عسقران الله في تبرير التهديم صلى الله عليه رحمه الله وسعاله وكذلك إسحاق بن محمد الفروي من كان يسمى لحفظه ساحل وسيء لحفظه ويام ويأني في حديث وطيح لغير ساحل بعض ما أدعوش يكون مبيع في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على الرئيسي عبد الرئيسي عبد وبه قال حدثنا محمد مرغاسع وغيره واحد هل لو احتفر بلن قالوا حين انبعنا ابو احمد الزريري قال حدثنا شيبان عن عبد الله المختار عن موسى ابن آنس المالك عن ابيه آنس مالك قال ان كان بقرسول الله وحرور صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم سكة ويل ويتطيب منها وكده ويتنجل يا حد ايضا سكة وحال من miskii iramik iyo waxyaalo fara badan iyo noocyo fara badan baa isku keenay ee sukada waxaa lagu macneeyaa sukada waxa waxaa lagu macneeyaa halka markaa waxaa waa weelki waa weelka ابن الصيح ينابي الداود صوره ابن في اخلاق النبي وحديث صيح المساعف الطبقات وابدئ قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابو الرحمن المهدي قال حدثنا عبد الله بن سابت عن سبطنا عبد الله قال كان عن اسماعيل قصوري يرد طيبة هذا كان عن عديل وقال عن اسماعيل قصوري من النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيل لا يرد طيبة عذر قد كان ألمبوها النبي صلى الله عليه وسلم وبيقى حديثه أصل الشيخ صحيحية بخاري وصور رائعيه ترمذ في جامعه كذلك بخاري ورباك رائعي صور رائعي أورميلور خاصة الله اللهم بله في كتاب الهبة وفي كتاب اللباس لبضبا في جامعه أحمد في مصمد يا أبو حديث يحول المسايا لسيسو صور رائعي كسعادة وبيقى حدثنا حدثنا عن عبد الله من مصري من الجلد عربيه أبيه مسلم من جندب ابوه مسلم من جندب عرق ابن عمر عبد الله بن حروين قال رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثم صدح لا ترد الوسائد الوسائد وإله الله برثاني وبرثاني كالذي عريق والدهن هي الصبدة ايوه والله بنوعنا يا صندقيني يا من اللي ليها؟ خالص الله سبحانه وتعالى وطيب يدوم وطيب وطيب السماء تقص والله رضى سيدنا عرها ملكي ودم سيدنا وطيب ويا اللي ماشى عرض الله لي السماء صدق عاملنا مع حديث واحد سنوي صوتي الألمان بقوا في مصادر صوم وفصل صارين وكذلك أبو الشيخ في طبقات المحدثين وكذلك تربي في جامعه على كل حال الشيخ الألبان في سنتية الصيحة حديث واحد حديث حسن وعياء لكن دول اللي لفت في سحنا وبرتبه حيرة سير تربي ذي وخله أطيب على جوهره وبي فارح حدثنا محي الدين قال حدثنا ابو داود الحفري عن صفيان <سؤال> اوعدي شنو هره اللي كديلو الوسائد الدهن والطيب سدا هادين لاو دايو وحينو قال سواس صح لكن الوسائد والدهن والله هادين لاو داينه له ابن عبد السلمي وهو يري الدهن ذا سعطيه لا ولاغي مثال على كل حال مركز وين ما شاطي سوغلا اودان سوغلا وبه قال حدثنا محمود وغيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان الثوري عن البليري عن ابي النضره عن رجل من بو عن علىه ان يقالوا قال, قال رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم قيبر الرجال رجعوا الخوف والماشي ويا الزهر وموقد في خورتس وخفى لونهم يفي في اسمه قرصومه وطيب النساء هذا قدما ما ظهر لونه من الفيس وأوح بعض رود واسقريحنا يا وخف يروح أرتسمه أيقرا الصانط حديث وصحيح لكن وحلاو بعض في أقصى قام بهذا السند يكفيه لغلي من كاسنا في بعض النصق حكوا قام على الرجلين من ااا على الرجلين من بصفوة من الدنيا هذا من الدنيا نص كبر من بصفوة wa tasawuda ya wileyah ah sa salaama ma ka tasawuda ya sidee timadii ciis la ma garanayoo yaa tirmadi u xilmadii ciis la garanayno maxaa qasana waxa la tasawudaas عرض في رمضان بعض صور البانس المصابيح سواء في تخريز مشتات المصابيح من الخطيب التلفزي وحش ولا يصح صحيح يها فصح الغني. غير هذا القدر. دوم أرفع رجل عيد كوج وروح أختي س أيضا. طمن في صنع الصالون معناه ولا جاء لكن وحولنا نسيا دوم خصوصي من الميران أو حلو أي وفيه وقسى جانما. بس سان تومان توم تم حاول ينظر صندل مرادس وداوس warafad ma oo kullama mar waxaan sheegay waxyaabaha caafimaad ee aan ka wado inta xubnaha noo soo furuufaan oo rafad baan filayaa ee dalka kale ada yaa عشان ده يوحيرها صوينا حيران، أما ديرك السورة هي، أما صو الصو كله. كل رغماً تجوا من وا، مذمن ماشاء إسلامه، مراه حاكمها إيش السو جديد ليس، أم بيكوني. في إسلام قو قربا إيش السو جديد ليس، هو في إسلام سيماد بطنة الجودار دا لها يسلح وحضوه مركعية تفورها ليكو بني وحضوه وحاول ايها مصر قليلا حليكا لقد ركتنا ومجيكي سيفي عمصو ويع كتسي نيسا وحضوه يسلح ان ذهب انا وقع هوا ان ذهب او وقع هوا ان ذهب انا وقع هوا ان ذهب او ان ذهب ايه وحورا وحو على كل حالة يسلح مركع ااه لوحه صوبه مو باحمد هي لكن اديكا واخ ورخو لو قرها موجهد واه ان لقى قدي لمه قلو يمكن ري نو صور بس الله لكن سوق عمره سم سوق قبا عايز ان لقبين والله تحول يا مولى على كل حال إم... لو رسال صار وحول حديثك سنك ابي داوود قبلها حتى ارتين يابا انت عاد رسوم ورت سوق سوقه فشدوا لها بجنا جيله جيله يستهمر قتكاء يا عليه هذا حديث تريد انت القاضي الساقون الله لا بسو... ساو... بي سو اي حوله داووسا سوور الله ليس سو في يا iyo walaalada soo wada jiray dugaad cabta waa hili bisil oo gaahdii marka dadkii oo dhan bay hili keeyay oo hor u alaadinnaysa isoo بساكدة تبدأ لغض الحصان قاسيس لقاء دي مجرى أما يلتوا لي وهو أصلي ويرتوا ثم على السلام الله مرخ المرهي انظر قوار بها صور مرطي يقولون بس يده بس عين بها الشيئ كما اهلاك يوح لفيلتي يا. كما دهب السلام الله مرخ المرهي رقّني يا ضنور كملاهي في فن بداحيه ولكن اسكوا عبوري شحوا كده حيثة كما كعيد بها كده يبدو الصاعي هتن ahead دي وحاول يليس كسي وحاول يم لاش وحاول يهديه مثل في قلو دهوا علشوة ينصومه وعيه انقصامه غلام نصف قالوا نضامون وعيه وبيقال حدثنا محمد رخلي وعمر, وعمر بن علي قلا وعير ينحدثنا يزيد بن اور قال حدثنا حجاز الصواف عن حمان ومجهول حمان تاس لا حيث حمان ومجهول عن ابي عثمان النهدي عن ابي عثمان النهدي قال الحيري قال رسول الله الرسول العوني صلى الله عليه وسلم إذا وضي أحدهم يرد السيارة في ومارك الله سيارة غيحان شيء يزول فلا يرده يوم العليل فإنه خرج من الجمهة الجمهة تاسوب حيث حيث هو ضعيف من الجرامة كو حمان كاسوه مجهول حمان كاسي ومجهول أبو عثمان النهج إيالنبي قلنا وحما ينقل قارب أبو عثمان النهج مجيئ إيسا وحال الإلهة عبد الرحمن بن ملي بالإلهة عبد الرحمن بن ملي أيال الإلهة مجيئ إيسا النبي قلنا وقت ديشي وصوب قاري سعى السلام لكن مناعرف ومخضرن ومن كواب التابعين أيوك التلسية صوب البن وضعيه حديثه لواء علم له هي الجهاله او حمان كانت مجهوله يا الارسال وامر ارسل في ضعيف والمو... في... والموضوع واسر سلسله الضعيف والموضوع وتجهسيه الامره على كل حال حديث معها كثر ا جمل في ورقة ورقتن وديما واحد متمرخ ان خاصة في الفيك جون وغيره زي ذلك لما قبل زاك من العين جري، وحد يبدأ جيت صاورة، ما هو عشان بس يتقراها، جيت بيساورة، جيت كذا صابط كلا kamta maaran ku soo toogay midan ka xanaafsi waday waxa weeyay day qibilay ayaan waxa waxa xobo yidoon waxaan ku samayay aan toodiyo la geensii dhigay nagiga yidoor waxaan urayna daasdan toodiyo waxaan وأشي عادي بري لمن كتب تي تي تي تي نبيعه السنة، سو كلامي سو، وأكو يلفت رو. تي تي نبيعه السنة، ويري أو ترى واحد نبيعه، وراح سر نبي إذا ترى مالي، أدو خو صوت وبي قال حدثنا أمر من إسماعيل المبتدأ المصعوب والحمدالله قال حدثنا حدثني أبي أبي, أبي, أبي وإسماعيل في عن بيا يوري عن غيث ما بحاجن عن جليل عبدالله البجري قالوا يقولي أريد هو حلايبا يديني يديني خطاب فألقى جليل جليل حصوته رداهه قئيسي ومشى في ذالي قلت من قصصه عليه فقال له فقال له فكيري فقال له فكيري فقال للقوم دفع ما رأيت للجليل مما نعرف حسنا كولا يتنصونا فحدث ثمانته من وإنما بلغ رحمة الحمد للسرعة من صورة يسف عليه الثاني ولله ينصف قروح تيسين مجمواني اكا قروح بضل او مرقع صحيح ويانا اكا قروح مجمواني الليلاجرين الحمد لله البجري مجمواني في مرقع حديث كح حديث ضعيف وهو عمر بن اسماعيل سعيد الحمداني عمر كوضو ورغياء الشيخ الترمذيئة وهر تبعيف ضلو متروك بوليئة يحاصل من حجر عسقراني بالتغريب تادي ومتروك باندل مترويئة أبيه إسماعيل قت يساف ربما مدارد أوليئة إستغنى أن القتلسون وفربنانيئة حفظنا ملوان المدلس ملك ويلك عمر إيا أبيه إيا أوليئ قتل وأبو عصوية qaalan xadduu dad baa kuma dayi xiriirka la la soo maayay ee Soomaaliya waxa uu go'ay wax xiriir xirto la mana baqay هو بي قال حدثنا ابن سميد مساله البشري قال حدثنا حميد عن صالح الجندي عن زوريا عن عروه عن اشتقد قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد في تحصد سردكم هذا كانوا كراء ولكن انه كانوا حي يتكلمون فيه هذا البيين موعظ من قرص عن حموه دليل له حل وحصين لمنزل الشلاق خلصوا حديثه صحيح وقد قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة الصلب بن قتيبة الليذاه واه عن عبد الله مصنع عن ثمامة عن اسواس عبد الله ولى عن اسمارك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد على كل تلك المدن بكي 37 دين لكي قال عنه سلوغه فهمت مرته ودهي سادين لو فهموا سيده لكي مرق وجود السدان لبفه من لفتيه وحوم مرق سحويان قعلن ذي مرق حرة صدق ذي القعلن ذي المصلى صلى الله عليه وسلم حديث واحد صحيح حويان ثلثي في دامع وكسورين الحاكم في المسار على سائح الله نقصوا عن هذا وحيل في فطر العلم وكسورين وليه قال حدثنا سليمان وقت إلا حدثنا جمال إذن مرحاوية عمر إما عبد الرحمن جميع إما عمر إما عبد الرحمن العجلي واي عروض النبك وربي بن السمين كميدة من ولد ولدي أبي هاية يأتيتو كميدة ديجة خديجة تخريجاها قبل نبي سعى صلى الله ويكناه حلوك لإنجلي أبا عزب الله عن ابن مويل بوكارة الى الهالة توصن على حسن علي قال وخلص يأيت وصايت وودي خالي اعتقل يهل في دمائي هالة وكان وحاوة صافة مثل معدلا وصافة مثل معدلا قلته حيري تسميت من منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج على صلى الله عليه وسلم التواسي إلى حزاني ومن ذلك سمد الحياة المرة صلى الله عليه وسلم دائما بوها هذا سكر خسائنة وفكرنا معها سيدة والدها معها سيدة بك إلى وعشان أنه لا يسمعها سكر كاماها جدا السكر كان يبقى فيها صلى الله عليه وسلم إنه الضغياء وهو همائية وحاوية اندهاء وصياء أمورها الدينة ومورها مسلمينة ومعنى ما حين قال في سيدة قدام في السقاشق لكن السكر كان يبقى من الفضل إسلام قيل لأيكم عليه فهذا ما تلغى وهي إذا أمسكرة ليس الله أرغاها تنجد أرغاها بصناي وذكره حيث أنه يسألني بشأنه معهم طويل السكت أم سيسو غيره لا يتكلم مهد الدنيا في غير حالة ضلاء هذا الكفائد من هذا الكفائد يفتح الكلام هذا الكفائد من خفو الفرنجل ويتم الله سل الله أعني ويتكلم هذا الله حولي الجامعة كلمة جامعة حولت كل من قدماستر هذا وكيف تفصل مثل صعابها لا فضول واحتقار المراهي ولا, ولا تفصيل واحجام المراهي انت لو بانكمنا جانب دين انت لو بانكمنا بدين ليس بالجافي لا يغلشي عقب ما ماهي ولا بالمهين من ضلع صلى ماهي ومال عليه لو داهاكمنا ضلع صلى ما ضلع وينزل لا يذم من منها إنما ذا شيئاً واحداً منها غير أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هي يذم كيع من عيرين ذل عيرتي أحكى لعبدله ما سلام ضادي عن صلي ما تقع عليه يجلسين وذوجها ذات لا أوعى حناك رجلاً عن صلاة سناً وحوجاً وصل لا ترى وسبب الله عار عم تري وح على دول جورجينا وحاول يرد جورجيا شيك لويا الوالي قال وحاول يا من بصره وحاول يا الله كل مي فلا يق ق قصتينك هاي سجع واجي منك مرجل وحاسطة عين لم ردوه منك سعرقه كسره منك مرجل وحاسطة عين لم ردوه عجيب إذا مركز واحد استمر كاس حاقين لا سوى حك بالدمقنا وحشاق عادته هيك يقول المليح هاي ولا wa sidiga la tindo ma cala lagu bixiyo qorqodoy yiraahaan qorinaas aan musno kulli qolagu munkasar haa walu waahil jawiga naga haasara baro amsaah qirfiina wala yindahu muna manajib manaa manajib ولا يتغضبه الدوية من المينة على الجديد الدوية قالت لنفسه الله على الجديد ولما كان لها واحد ويأصل النادي قالت لنفسه هنا على الجديد فإذا تعدي الحق حقا مركيا للتلارئة للجدرون لم يقوم هنا في الجديد لغضبه على شيء واحد منه حتى ينتصد له على الجديد واحد اسمه تالي وعرض كمينة دميز النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتسل الله إلى وسائر وسوء ولا يغضب للنفس النبتي سدل في النمونا ولا يمتسل الله إياه يدكي نمونا على رجل وإذا أشار, أشار أشار بكفه كلها وإذا أشار مركم إشاره وحد فلمان يمع أشار وفكف يردله بكفه كفه كلها أغماته فقط كليه فانا بجهة سلمون رجل قعمت صلى الله عليه وسلم ووضعته وإذا عجه مرض ويا انا قالها او غفدشيلو انه سوما الله مرض ياضع عاد شني يا ويداته عجه مرض ويا انا قالها او غفدشيلو انا قعدت ودريت قادوا خيا منو لا قعدته روما سوما تحدث مرض شاكين انا اتصل بها شاكو لا خيرين ديرهو طلب جلاله مو فيت في منزله حاجه قبل سوكان وبرر اليوم بابن ايهانه اليسرى يسرى وضربوا كل فجل براحة على عشر سنوية الملكة بابن ايهانه اليسرى صور كيسة بالإحراب بارتا كيسة صلاحة معنا صلاحة صلاحة وعلى عشر ملكة يصول كبيحة السنوية وإذا غضي ومرقه على وضم أعرض لما تبعى السلام والسلام على هذه السنوية وضبع من بسيبه إذا مرقه مهمه يصمح خاصة الضغر قوة صراحة أية شقيش يصمح سلامه الله على صمح مرقه من بسيبه إذا هاي وانا وحل غيه أبا انه صدت المعنى اقول انه ايجا عصانه سيوم الوري بجري في بعض الأحباب ويا غضو مرقه عراضانا عراضوا جيسين جلي وشاحة وطيران جلي بسعى السلام وإذا فرح مرقه صرحانا غضى طرفه طرف اشلسوا واصبوا لها بجلي جل وضحكي والصو فيس وين اللي يسوخوها اب يفترقوا مو صبوها يذكروا طاء قتل النبي على مثل حب الغمامي حبه تيحيا له وكله دا خاله سو قني سو ما ده مرض القسله معناه اي جيسوس وعبدانيش صلى مثل حب الحمامي كده شري وحاوي يا احيا له حديثه حروف الأضعف يقسطين. جماع أم عمر أم عبد الرحمن كاسوا ضعيف. عن رجل من بني سمين رجل فاترو مجهول. لا وضع الا حديث القتول الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الوجود. Tarkoitan,